وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد ذكر خلاصة نافعة مفيدة في قصة وضع السم للنبي عليه الصلاة والسلام قال وفي هذه الغزاتي خيبر ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له زينب بنت الحارث ال اهدت له زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام ابن مشكم شاتا مشوية قد سمتها وسألت اي اللحم احب اليه فقالوا الذراع فاكثرت من السم في الذراع فلما انتهش من ذراعها اخبره الذراع بانه مسموم فلفظ الأكلة ثم قال اجمعوا لي منها, منها هنا من اليهود اجمعوا لي منها هنا من اليهود فجمعوا له فقال لهم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقية فيه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان قال كذبتم أبوكم فلان قالوا صدقت وبررت قال هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه قالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار فقالوا نكون فيها يسيرا يعني نحن معاشر اليهود نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها ثم تخلفوننا فيها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسؤوا فيها فوالله لا تخل والله لا نخلفكم فيها ابدا ثم قال هل انتم صادقية عن شيء ان سالتكم عنه قالوا نعم قال أجعلتم في هذه الشاة سما قالوا نعم قال فما حملكم على ذلك قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك وجئ بالمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أردت قتلك فقال ما كان الله ليسلطك علي قالوا ألا نقتلها قال لا ولم يتعرض لها ولم يعاقبها واحتجم على الكاهل وأمر من أكل منها فاحتجم فمات بعضهم واختلف في قتل المرأة فقال الزهري أسلمت فتركها ذكره عبد الرزاق عن معمر عنه ثم قال معمر والناس تقول قتلها النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود حدثنا وهب بن بقيه قال حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر برشاة مصلية وذكر القصة وقال فمات بشر بن البراء ابن معرور فارسل إلى اليهودية ما حملك على الذي صنعت قالت على الذي صنعت قال جابر فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت قلت كلاهما مرسل ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابي هريره متصلا انه قتلها لما مات بشر بن البراء وقد وفق بين الروايتين بأنه لم يقتلها اولا أو لم يأكل وأكثر الروايات أنه أكل منها وبقي بعد ذلك ثلاث سنين حتى قال في وجعه الذي مات فيه ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشات يوم خيبر فهذا أوان انقطاع الأبهر أو الأبهر مني. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.